شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا وصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأخروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوت. أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني أَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا عِنْدَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَقْوَامًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 نَذَكُومُ الأرضَ بِسَاقًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَ عَلَنُوا حُرَّ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةً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 ولا تزيدوا الوالمين إلا ضلالا مما خطي اتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقالوا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا را إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا ولا يلدون إلا فاجرا كفرا